خرج ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدهم الله إحدى قافتين أن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 كريم اذ يغشيكم نعاسه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ذَهَبِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعناق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 زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء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 الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم لفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن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 الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا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 أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكون يا أيها الذين آمن 129. لا تخول 121. والله ذو الفضل العظيم 122. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك قالوا قد سمعنا لو نشأ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانظر علينا السماء أو ائتنا أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وانتفيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم وما كان صلاة عند البيت مكان وتصديق فذوق العذاب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 الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يعودوا فَقَدْ مَضَتْ صُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن يَتَعُوفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تولوا فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى صير ولن انما غنمت من شيء فان لله خمسه وللرسول وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم, إن كنتم القصوا والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي ويحيا من حي عن بينه وان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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين لن إذا لقيتم في فاثبتوا واذكروا الله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 وقال إن <تصفيق> ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وعذباهم وذقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعباد فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ انْقَبَرَهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ان الله لم يكن غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما وان الله سميع عليم كجد ابي فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا, الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم يَنقُضُونَ عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنما تفقفهم في الحرب فشرذ بهم, بهم من خلفهم لعلهم 119. ولا تخافن من قوم خيانة إليهم على سوى إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 111. لهم ما ولكن افضل بِهِ يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان اللهِ هناك افضل ان السلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعواك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أرض جميعنا لفتبين قلوبهم عزيز الله ومن اتبعك من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 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك في أخذتم, أخذتم عذاب عظيم فكل من اتقوا الله ان الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ولايتهم شيئا حتى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم, بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 الذين آمنوا